أما بعد، أيها الأحبة في الله، العفو هو الله سبحانه وتعالى وهو يحب العفو، سبحانه وتعالى هو العفو، فقال في كتابه إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالعفو فقال خُد العفو وأمر بالعُرف وأعرِض عن الجاهِلين جاء عند ابن كثير أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية سأل جبريل ما هذا يا جبريل قال جبريل إن الله يأمرُك ان تعفو عمن ظلمك وان تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك العفو صفه من صفات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فعن عطاء ابن يسار رضي الله عنه قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقلت له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 في التوراة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تنالها يد التحريف والتبديل والتغيير يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضٍ ولا غليظ ولا سخابٍ في الأسواق ولا يدفع بالسيئه السيئه ولكن يعفو ويغفر ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء بان يقول لا اله الا الله ويفتح به اعينا عميا واذانا صما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 والله يحب المحسنين روى القرطبي أن ميمونه ابن مهران هذا الرجل الصالح كان في يوم عنده اضياف ضيوف وكانت له جاريه جاريه فقيهه مؤمنه فجاءت له بمرق ساخن وبينما هو مع ضيوفه تعثرت قدماها فسقطت المرقة على ميمون بن مهران تخيل المرقة الساخن يسقط على صاحب الدار بين أضيافه فغضب غضبا شديدا وقام ليضربها فقالت يا مولاي استعمل معي قول الله والكاظمين الغيظ يقول قد فعلت فقالت والعافين عن الناس فقال قد عفوت عنك فقالت والله يحب المحسنين فقال قد احسنت اليك فاذهبي فانت حره لوجه الله هؤلاء هم الذين يفقهون القرآن لا يقراؤون القرآن ليلا نهار والعافين عن الناس وقد ملئ قلبه حقدا وغلا وقسوه على خلق الله العفو عن الناس عزة ورفعة كما أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم عن أبي هريرة ما نقصت صدقة من مال بل يزيد بركة ونماء ومن يتقل لها يرزقه من حيث لا يحتسب الله سبحانه وتعالى يفتح له الأبواب المغلقة فالمال لينقص بالصدقة ما نقصَت صدقةٌ من مال وما زاد الله عبدًا بعفوٍ إلا عِزَّة كلما تعفو عن الناس تزداد عزةً ورفعةً بين الخلق وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام ضربوا لنا مثلا فذا رائعا في العفو عن الناس وكيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم هو العفو الرحيم صلى الله عليه وسلم كما يقول عنه شاعره حسان بن ثابت عفوا عن الذلات يقبل عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم عفوا عن الذلات عن الاخطاء يقبل المعذره إذا جاءه رجل يعتذر حتى ولو كان يعلم النبي أنه كاذب يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عفو عن الزلات يقبل عذرهم وإن يحسنوا فالله بالخير أجودوا صلى الله عليك يا رسول الله لاقى ما لاقى من أعدائه أم المؤمنين عائشة تسأله تقول له يا رسول الله هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ لقد لقيت من قومك عنةً وأذى فهل هناك يوم أشد من يوم أحد كأن يوم أحد كان يوماً شديداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم قُتل أحبابه وأصحابه صلى الله عليه وسلم وفعل به وبأصحابه ما فعل فكان يوماً شديد كان يوماً شديداً فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك يوم كان أشد على رسول الله من يوم, أحد يوم أن عرض نفسه على ثقيف وذهب إلى ثقيف بالطائف وكلكم يعلم تلك القصة وكيف أنهم لم يقبلوا منه بل أغروا به سفهاءهم وصبيانهم يلقونه بالحجارة فلم يستفق النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو بقرن الثعالب فجاءه جبريل ومعه ملك الجبال فقال جبريل السلام عليك يا رسول الله إن الله قد سمع مقالتك لقومك وسمع مقالة قومك لك وهذا ملك الجبال قد جاء معي فأمره بما شئت تقدم ملك الجبال وقال يا رسول الله بما تأمرني هل أطبق عليهم الأخشبين ملك الجبال سيطبق الجبلين على هؤلاء الناس مرة واحدة ويستريح منهم الخلق لأنهم كفروا بالله وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرحمة المهداة والنعمة المسداة العفو الرحيم صلى الله عليه وسلم قال لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله من يقول لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن الخلق جميعا لم يرعو ولم يكفوا عن رسول الله بل آذوه سنوات طوال ويوم أن تمكن منهم عفى عنهم عندما عدا في فتح مكة دخل البيت دخل الكعبة صلى ركعتين ثم خرج وأمسك بالباب وقال الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ما تظنون أني فاعل بكم اجتمع هؤلاء الذين آدوه وحاربوه وقاتلوه وسبوه وطردوه اجتمعوا بين يديه أذلة صاغرين يضع الواحد منهم رأسه في التراب خجلا وحياء من رسول الله وأصحاب النبي يزيدون عن العشرة آلاف يحيطون بهم ينتظرون إشارة من رسول الله بأن يفتكوا بهم جميعا وعلى الرغم من ذلك يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم فيقولون خيرا لا نقول إلا خيرا ولا نعلم عنك إلا خيرا فأنت نعم الأخ وأنت نعم الإبن فيقول لهم لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء هكذا كان يعفو النبي وعلم أصحابه درسا في العفو عندما يتكلم مصطح ابن أثاثة في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه وكان من قرابة أبي بكر فكانت الأذية أشد عند أبي بكر وأقسم أبو بكر ألا ينفق على مصطح بعد الآن وكان مصطح فقيرا وكان أبو بكر يجري له جراية شهرية مرتب شهري فلما نزلت تبريئتها أقسم أبو بكر ألا ينفق عليه فجاءت آيات القرآن بأن يعفو أبو بكر عنه ألا تحبون أن يغفر الله لكم وفعلا عفى قال نعم أحب أن يعفو الله عني وعفى عن مصطح وعاد الجراية عليه لأنه تعلم العف سيدنا عمر يدخل عليه رجل يقول له يا عمر والله انك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فقام عمر قيل, قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اشد من ذلك يا محمد اعدل فانك لا تحكم بالعدل اعطينا من مال الله فانك لا تعطينا من مالك ولا من مال ابيك فقام عمر ليقطع رقبته وقال له رسول الله العفو يا عمر اعف عنه يا عمر سيخرج من ضئض هذا اقوام من صفاتهم كذا وكذا وكذا وهم كلاب أهل النار أي الخوارج لأنه خرج على رسول الله فهذا الرجل الذي يقول لعمر يا عمر إنك لا تعطينا الجزل يعني مش لا تعطينا اللي محدش بيعطيه يعني ولا تحكمه بالعدل فهم أن يضربه فقام له أحد جلاسه وكان لا يجلس معه إلا أهل القرآن كبارا وصغارا فقال له يا عمر خذ بقول الله خذ العف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين فجلس عمر وكان وقافا عند كتاب الله يسمع الآية، يعمل بها لكننا نحن الان نسمع القران ليل نهار ولا يزيدنا الا نفورا وبعدا عن الله ولا حول ولا قوة إلا بلا إلا من رحم الله أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم أما بعد بعض الناس سبحان الله تجد طبع الغليظ وفي غلظة و... ويقول والله أنا نفسي أعفو عن الناس ولكن لا أستطيع أنا ربنا خلاجني كده لا مش شيء يسمع ربنا خلاجك كده لابد أن تأخذ بالأسباب لتكون من العافين عن الناس لابد لأن أنت حتعفو عن الناس في الدنيا ربنا حيعفو عنك في الآخرة كيف أدرب نفسي على العفو كيف أكون عفوا كيف أتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في العفو كيف أتصف بصفة الله العفو يحب العفو كيف أكون عفوا أول شيء الدعاء تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من العافين في الترميذ عن أم المؤمنين عائشة قلت يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر بما أدعو فيها قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عني يبقى انت بتحب العفو خليني من العافين واعفوا عني يا رب العالمين قام ابو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم بكى وقال ماذا قال رسول الله على المنبر وهو يبكي قال سأل الله العفو والعافيه سأل الله العفو والعافيه فإن أحداً لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية ومن الأدعية التي تبعو فيها في كل صباح ومساء لتنال عفو الله تقول هذا الدعاء الجميل اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يديي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي لكي يعفو الله عنك أعفو عن المسيح من أساء إليك أعفو عنه وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال تعالى: ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع باللتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وأخيرا رحم الله الشافعي الإمام حين قال: لما عفوت ولم أحقد على أحد ارحت نفسي من هم العداوات العداوات ان انت تجعل بينك وبين الناس عداوات هم وكرب ازح العداوات عن قلبك فالامام الشافعي بيقول لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوات اني احيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه كما إن قد حشى قلبي موداتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العفو وأن يجعلنا ممن قدر فعفى وممن ظلم فسامح وممن قطع فوصل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته ولا عيبًا إلا سترته ولا مريضًا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم عافنا واعفو عنا اللهم إننا نسألك العفو في الدنيا والآخرة اللهم إننا نسألك العفو في ديننا ودنيانا وأهلنا وكل ما نملك يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك ورعنا برعايتك واكلأنا باهتمامك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك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 انزل علينا السخاء والرخاء والأمن والأمان ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربى والفواحش ما ظهر منها وما بطن وآخر دعواناً أن الحمد لله وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً